ولداو الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشى